الله عليه وعلى آله وصحبه من ولاء أما بعد مع الدرس الثالث من دروس شرح الشاطرية وباب الإضغام الكبير قال الناظر رحمه الله تعالى ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمر البصري أبو عمرو البصري فيه تحفل ففي كلمة عنه مناسككم وما فلكم وباقي الباب ليس معولا وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إذغام ما كان أولا فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم بهم والعفو مرتمثلا إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا فكنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا وقد أظهر في الكاف يحزنك كفره اذ النون تخفى قبلها لتجملا وعندهم وجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معلنا فيبتغم مجزوما وياك كاذبا فيبتغم مجزوما وإياك ويخلو لكم عن عالم طيب الخلاء ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الادغام لا شك ارسلا وإظهار قوم لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا بإضغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لعتنا فابداله من همزه هاء نصلها وقد قال بعض الناس من واو ندنا وواو هو المضموم هاء فهو من فأدغم ومن يظهر بالمد علنا ويأتي يوم ادغموه ولحوه ولا فرق ينجي من على المدع ولا وقبل يئسنا الياء في الله عارض سكونا او اصلا فهو يظهر مسهله الادغام معناه في اللغة الإدخال ادغمت الشيء في الشيء بمعنى أدخلته فيه وفي الاصطلاح هو النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا اقسام الادغام ينقسم الادغام إلى قسمين واحد ادغام كبير اثنين إضغام صغير والصغير إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحركا والكبير إذا كان الأول والثاني متحركين وسمي كبيرا لأنه فيه أكثر من عمل فإن الحرف الأول يسكن ثم يدغم اما الصغير ففيه عمل واحد وهو الادغام فقط وهناك قسم ثالث لم تتعرض له كتب القراءات أو لم تتعرض له كثير من كتب القراءات ولا كتب التجويد وذلك لاتفاق القراء على إظهاره وهو أن يأتي المتماثلان أو المتجانسان أو المتقاربان الأول منهما متحرك والثاني ساكن مثال ذلك فأحيينا به وما كنت تتلو كلمة تتلو الا بذكر الله تطم إن القلوب تدعون احمل يضلل فنجد في هذه الأمثلة الأول منهما أول من الحرفين المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين متحرك والثاني ساكن وهذا يسمى مطلقا أي متماثلين مطلق أو متجانسين مطلق أو متقاربين مطلق وحكمه الإظهار لكل القراء وسمي مطلقا لأنه ليس من المتماثلين الكبير أو المتماثلين الصغير أسباب الإضغام ثلاثة هي التماثل والتجانس والتقارب وقد ذكر الناظم في هذا الباب الإضغام الكبير للمتماثلين وقال رحمه الله ودونك الإضغام الكبير وقضبه دونك اسم فعل أمر بمعنى خذ أي خذ الادغام الكبير وصاحبه الذي اهتم بشأنه هو أبو عمر البصري وإذا كان وان كان ظاهر النظم يفيد أن أبو عمرو يقرأ بالادغام الكبير من الروايتين أي من الرواية الدوري والسوسي فالصحيح أن الذي اختص بالادغام عن ابي عمر هو السوسي فقط وأما الدوري فله الإظهار كباقي القراء فيكون اسم أبي هنا المقصود به السوسي فقط أو أبو عمر من الرواية السوسي ففي كلمة عنه مناسقكم وما سلكم وباقي الباب ليس معولا أي إذا التقى حرفان متماثلان متحركان في كلمة واحدة فالسوسي لا يدعو من هذا النوع إلا الكاف في الكاف وذلك في كلمتين اثنتين فقط هما فإذا قضيتم مناسككم في سورة البقرة فأقرأ السوسي هكذا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله مناسككم فانطقها الحرفين حرف واحد مشدد الموضع الثاني ما سلككم في سقر فانطقها السوسي هكذا ما سلككم في سقر ولاقي الباب ليس معولة أي لا يضغم السوسي أي حرفين متماثلين من باب المتماثلين الكبير في كلمة واحدة بعد الكلمتين المذكورتين نحو بشرككم في وجوههم باعيننا فهذه كلها وما وكلها فيها الإظهار لكل القراء بما فيهم السوسي وما كان من مثلين في كلمتهما فلا بد من ادغام ما كان اولا يعلم ما في يدن وطبع على قلوبهم والعفوا مرتمسه اي اذا التقى حرفان متماثلان متحركان في كلمتين فان السوسي يذغم الحرف الاول في الثاني نحو يعلم ما بين ايديهم فيرويها السوسي هكذا يعلم ما بين ايديهم مع الغنه بمقدار حركتين فيعتبر كانه حرف غنه مشدد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهنا ينغما هذا في الها مع القصر والتوسط والمد في الياء التي قبلها. فأن فأخذ حكم المد العارض للسكون بالقصر والتوسط والطول. طبيع على قلوبهم يروي سوسي. وطبع على قلوبهم خذ العفو وأمر يروي سوسي. خذ العفو وأمر ويستحيون نساءكم النون في النون كذا ويستحيون نساءكم وهكذا وهنا نلاحظ أن إذا الله إذا كان الحرف الأول من المتماثلين من المتماثلين مسبوقا بحرف مد أو حرف مد والين سيكون للسويت فيه القاصر والتوسط والطول كما مثلنا في هدا. أخاهروا النبي ويا قوم, مالي أو قوم من ينصرني ومن قوم موسى ومن قوم موسى وهكذا فأجوز السوسي عند الإضغام ثلاثة أوجه القصر والتوسط والطول قال على ذلك الناظر إذا لم يكن مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنويله أو مثقلا فكنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مذكلا اشتمل هذان البيتان على موانع إضغام الكبير الأربع وهي الأول إذا كان الحرف الأول من المتماثلين تاء متكلم نحو يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فهنا الإظهار للسوسي ولكل القراء لماذا؟ لأن الأول من المتماثلين تاء مخ... تا... تا متكلم تاء متكلم كنت ترابا الثاني إذا كان الحرف الأول من المتماثلين تاء خطاب نحو أفأنت تكره الناس وما كنت تتلو فهنا الاظهار لأن الأول من المتماثلين تاء مخاطب الثالث إذا كان الأول حرفا منونا نحو واسع العليم غفور رحيم فيجب الاظهار لكل القراء لتنوين الحرف الأول النوع الرابع أو النوع الرابع إذا كان الأول الحرف الأول مشددا نحو فتم ميقات ربه وخر راكعا فيجب الاظهار في هذه الأمثلة كلها وما مثلها في القرآن قال بعد ذلك الناظم وقد اظهره في الكاف يحزنك كفره اذ النون تخفى قبلها لتجملها أي اظهر الروات عن السوسي ان عند الكاف في قوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره فلا يحزنك كفره في سوره لقمان لكون النون ساكنه تخفى قبل الكاف الأولى فانتقل مخرجها إلى قرب مخرج الحرف المخفى عنده على صح الأقوال فلذلك اظهرت أو لكون الإخفاء قريب من الإضغام فصار فصارت الكاف كأنها مشددة وما معلوم أن الحرف الأول إذا كان مشددا يمتنع الإضغام ولذلك واجب إظهار وأشار إلى ذلك النظم بقوله إذ النون تخفى قبلها لتجمله وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحدث فيه معلناه فيبتغم جزوما وإيك كاذبا ويقل لكم عن عالم طيب الخلف ورد الإظهار والإظهام عن الرواة عن السوسي في ثلاثه مواضع بسبب حدث وقع في الكلمة الأولى فالتقى بسبب ذلك المتماثلات فمن أضغم نظر إلى التقاء الحرفين المتماثلين بعد الحذف أي نظر إلى الحالة العارضه ومن أظهر نظر إلى أصل الكلمة قبل الحذف والوجهان صحيحان مقروء بهما لسوسي الموضع ثلاثة هي ومن يبتغي غير الإسلام دينا في سورة آل عمران فروي سوسي بالإظهار هكذا ومن يبتغي غير ويرويها بالإذعان هكذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الموضع الثاني يخل لكم في سوره يوسف يخل لكم وجه ابيكم فيروي السوسي يخل لكم بالادغام ويرويها بالاظهار يخل لكم كباقي القراء والموضع الثالث في سوره غافر وان انت يرويها بالاظهار هكذا ويرويها بالادغام وان القراء لهم الاظهار قولا واحدا ثم قال الناظم ويا قوم نادي ثم يا قوم من بلا خلاف على الادغام لا شك ارسل ابغى موضوع الميم الاولى في الميم الثانيه في لفظ ويا قوم من ينصرني في سوره تود ويا قوم ما لي ادعوكم في سوره غافر قولا واحدا وإنما ذكرهم الناظم هنا حتى لا يظن أحد انهما مثل يخل لكم واختيها فيظن ان فيها الاظهار والإضغام فدفع هذا الظن بقوله بلا خلاف يعني الإضغام ورد عن السوسي في الكلمتين المذكورتين ويا قوم من ينصرني ويا قوم مالي قولا واحدا بلا شك ثم قال وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبله بإضغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لعتلى فإددالوه من همزة هاء نصلها, ها نصلها وقد قال بعض الناس من واو نبدلا ورد عن أهل الأداء عن أو بعض أهل الأداء عن السوسي بإبهار اللام في رض آل نوت في سورة الحجر والنمل والقمر، محتجين في ذلك بأن لفظ آل قليل الحروف، قال الناظم وإظهار قو من آل لوط لكونه قال قليل حروف، رده من تنبلا أي رده العلماء المحققون الذين لهم باع طويل في هذا العلم وحققوا هذا هذه المسألة. فوجدوا أن فيها الادغام عن السوسي قولا واحدا ولا يلتفت إلى قول من قال بالإظهار لأنهم اتفقوا على ادغام لفظ لك كيدا في سورة يوسف وهذا اللفظ لك أقل حروفا من آل لوت لأن لفظ لك على حرفين ولفظ آل على ثلاثة أحرف فقال النظم بعد ذلك ولو حج مظهر بآلال ثانيه إذا صح الاعتلى أي لو احتج القائلون بالإظهار في لفظ آل نوت بأن الحرف الثاني من لفظ آل دخله أكثر من تغيير والإضغام تغيير آخر فلم يضغموا حذرا من أن يجتمع في الكلمة تغييرات كثيرة لغلبوا بالحجة ومع ذلك لم يصح نسوسي إلا الإضغام قولا واحدا في لفظ آل نوت ولا يلتفت إلى قول من قال بالإظهار ومعنى قول الناظم فإذ من همزة هاء اصلها أي أن الألف التي بعد الهمزة مبدلة من, هم مبدل من همزة وأصلها أي أصل تلك الهمزة هاء فأصل كلمة آل أحي فقلمت الهاء همزة ساكنة ثم ابدلت ألفا وهذا قول سيب وي. وقد قال بعض الناس من واغن أبدلاء المقصود ببعض الناس هنا الكسائي الذي قال إن ألف آل مبدال من الواو فأصلها أول فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها هذا القول نقلا من كتاب إرشاد المريد لمقصود القصيد للشيخ علي محمد الضباع رحمه الله تعالى سيكون في لفظ آل لوت في مواضعه الاضغام قولا واحد على السوسي ولا ينتفذ إلى قول من قال بالإظهار ثم قال بعد ذلك وواو المضمومها أنك هو من فأبغى ومن يظهر فبالمد عللا ويأتي يوم أضغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا أي أضغب السوسي الواو من لفظ هو مضمومها في نحو قوله تعالى فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه هو الذين وفي قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه هو الملائكه ولا يؤخذ بقول من قال باظهار هذا اللفظ هو والذين هو والملائكه محتجين بان الواو اذا سكنت الادغام صارت حرف وحرف المد لا يضغم نحو آمنوا عملوا ورد هذا القول بإجماع أهل الأداء على إضغام يأتي يوم فكيف يتفقون على إضغام يأتي يوم ويختلفون على هو والذين ولا فرق بين يأتي يوم أو يأتي يوم وهو الذين فأكون الإضغام قولا واحدا للسوسي في لض هو الذين أو هو الملائكة وما مثلهما وأما لظ فهو وليهم وهو وليهم الذي تسكن فيه الهاء للسوسي فليس هناك أحد يقول بالإظهار عن السوسي قال بعد ذلك وقبل اسم الياء في اللاء عارض سكونا أو أصلا فهو يظهر مسهلا قرأ أبو عمرو البزي لظ واللائي يائسنا في سورة الطلاق بحذف الياء التي بعد الهمزة ثم لهم بعد ذلك في الهمزة وجهان واحد إبدالها ياء ساكنة مع المد المشبع قبلها اثنين التسهيل بين بين مع المد والقصر في الألف التي قبلها فعلى وجه إبدال الهمزة ياء ساكنة يكون لهما وجهان الإظهار لكون الياء عارضة وتكونها عارضا لأن عصلها همزة متحركة فلذلك لا يدغم أبو عمر والبزي ويكون النقه هكذا اللاي إسنة ياء مخففة اللاي إسنة والإضغام يكون بإضغام الياي الأولى في الثانية فتكون ياء مشددة ويكون هذا من باب الإضغام المتماثلين الصغير لأنهما حرفان متماثلان الأول منهما ساكن والثاني متحرك ويكون النطق هكذا اللا اللا تكون يا, يا مشدده هكذا ولا يأسنا يا من المحيضة نعم انتهى باب الادغام الكبير وننتقل بعد ذلك إلى ادغام الحرفين المتقاربين والمتجانسين في كلمه وفي كلمتين قال الناظم رحمه الله وان كلمه حرفان فيها تقاربا فابغاموه للقاف في الكاف مجتلا وهذا اذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا سيرزقكم واثبكم وخلقكم وميثاقكم اظهر ونرزقكم جلا وإذ غام بالتحريم طلق كن قل أحق بالتأنيث والجمع الثقلة والجمع ومهما يكون كلمتين فمدغم اوائل, أوائل كلم البيت بعد عن الولى شفى لم تضق نفسا بها رمد واضن سواء كان ذا حسن سأى منه قد جلا إذا لم يلون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متفقلا فزحزح عن النار الذي حا مدغم وفي الكاف قاف وهو في القاف ادخلا خلق كل شيء لق صورا واضهرا إذا سكن الحرف الذي قبل أقبل وفي ذي المعارج دارج الجيم مدغم ومن قبل أخرج شبأه قد تثقلا وعند سبيلا في شين ذي العرش مضغم وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا وفي زوجة سين النفوس ومضغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا ولدالك, ولدالك المنترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا ولم تدغم مفتوحه بعد ساكن بحرف بغير التاء فعلمه عمل وفي عشرها والطاء اضغم تاؤها وفي أحرف وجهان عنه تهلل فما حمل التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذل ولتأتي طائفة العلى وفي جئت شيئا أظهر لخطابه ونقصانه والكسر لضغام سهلا قول الناظم رحمه الله وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فيضغامه للقاف في الكاف مجتلا أي إذا اجتمع حرفان متقاربان متحركان في كلمة واحدة فإن السوسي يلغم القاف في الكاف بشرطين لا يلغم السوسي من المتقاربين في كلمة واحدة إلا القاف في الكاف بشرطين الشرط الأول أن يكون قبل القاف حرف متحرك الشرط الثاني أن يكون بعد الكاف ميم جامع والأمثلة يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض يرزقكم فندغم القاف الكاف ادغاما تاما فتسقط القاف وتسقط صفاتها من قلقله وتفخيم الى غير ذلك وميثاق الذي وثقكم به وثقكم به مثلا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم خلقكم ادغام القاف الكاف ادغاما تاما فتسقط القاف وتسقط صفاتها بالشرطين المذكورين إذا فقد أحد الشرطين السابقين واجب الإظهار لكل القراء مثال ذلك أن يأتي قبل القاف ساكن نحو ميثاقكم ميثاقكم أو فوقكم جاء قبل القاف حرف ساكن فيجب الإظهار ومثال ما فقد منه الشرط الثاني وهو عدم وجود ميم الجمع بعد الكاف نحو نار زوقك أو حالقك فهنا يجب الإظهار لأن لم يأتي بعد الكاف ميم جمع وهذا معنى قول الناظم وهذا وهذا إذا ما قبله متحرك القبل القاف حرف متحرك وبعد الكاف ميم تخلل أي أتى بعد الكاف ميم جمع والبيت الثالث إظهار عن أمثلة سيرزقكم يعني اقرأ بالادغام يرزقكم واثقكم واثقكم خلقكم خلقكم وأمثلة للإضغار ميثاقكم هذا إظهار لان قبل القاف ساكن نرزقك لم يأتي بعد الكاف مي مجمع قوله وادغام ذي التحريم طلق كنا كل أحقوا وبالتأمية والجمع اثقل أو جمع أثقلة ورد عن السوسي وجهان الإظهار والإضغام في لف عثر ربّه إطلّقون في سورة التحريم فالإظهار لعدم وجود ميم جمع بعد الكاف من نظر إلى أن على أن الكاف ليس بعدها ميم جمع أظهر والإضغام لكون نون النسوة المشددة بعد الكاف أثقل من الميم والإضغام يؤتى به للتخفيف في النطق بالكلمة. فيكون فيها غام هكذا اثر ربه ان قلت قلته لا فالاظهار كما ورد في روايه حفص قلقت وكما عند باقي القراء وهو الوجه الثاني للسوسي والوجهان صحيحان مقروء بهما للسوسي الاظهار واظهار قال بعد ذلك ومهما يكون كلمتين فمتغم اوائل, أوائل كلمه البيت بعد على الولا أي مهما يأتي المتقاربان والمتجانسان في كلمتين فلابد من إبغام الحرف الأول في الثاني إذا كان أحد حروف البيت التالي وهي ستة عشر حرفا مجموعة في اوائل كلمات البيت التالي شفاء نأخذ الشين لم نأخذ اللام طضق نأخذ التاء فذق نفسا نأخذ النون بها نأخذ الباء رم نأخذ الراء دو نأخذ الدال ضل الضاد ثوى الثاء كان الكاف ذا الذال حسن الحاء سأى السين منه الميم قد القاف جال الجيم فهذه الأحرف الستة عشر تدغم في غيرها منها ما يدغم في حرف واحد ومنها ما, ما يدغم في حرفين ومنها ما, ما يدغم في خمسة ومنها ما, ما يدغم في عشرة أحرف كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله قال بعد ذلك إذا لم ينون أو يكن تام خاطب وما ليس مجزوما ولا متفقلا اشتمل هذا البيت على موانع ادغام المتقاربين والمتجانسين المتقاربين والمتجانسين وهي اربعه موانع المانع الأول إذا كان الحرف الأول منونا نحو في ظلمات ثلاث اليس منكم رجل رشيد رجل رشيد فهنا يمتنع ادغام التاء في الثاء في ظلمات ثلاث لكون التاء منونا ويمتنع إضغام اللام في الراء في رجل الرشيد لكون اللام منونه المانع الثاني إذا كان الحرف الأول تاء خطاب نحو خلق تطينة جئت, جئت شيئا امرا فيمتنع إضغام الحرف الأول لكونه تاء خطاب المانع الثالث إذا كان الحرف الأول مجزوما نحو ولم يؤت ساعة من المال فيمتنع ابغام التاء في السين ولم يؤت تاء لكونه مجزوما المانع الرابع اذا كان الحرف الاول مشددا نحو اشد ذكرى الحق كمن فينتنى ابغام الحرف الاول لكونه مشددا ويجب الاظهار لكل القراء في هذه الامثله وما مثلها في القران بعد ذلك قال فزحزح, فزحزح عن النار الذي حاه مدغم وفي الكاف قاف وهو في القاف ادخلا خلق كل شيء لق سورا واظهرا اذا تكن الحرف الذي قبل اقباله بدأ الناظم رحمه الله في تفسير الحروف الستة عشر الستة عشر التي تضغم في غيرها ولو انه لم يذكرها مرتبة على حسب ما جاء في البيت الجامع لها وانما ذكرها حسب ما تيسر له في النظم فذكر أن السوسي يضغم الحاء في العين في موضع واحد في قوله تعالى في سورة أهل عمران فمن زحزع عن النير وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزع عن النير يضغم الحاء في العين مع تشجيل العين وإسقاط الحاء أما إذا أتى أي حرف ح بعده عين في أي كلمة أخرى فليس له فيها إلا الإضغام نحو فلا جناح عليكم أو لن نبرح عليه عاكفين لانه نص على كلمة معينة فيها الإضغام وهي فمن عن النير فلا يدغم غيرها نعم قال بعد ذلك وفي الكاف قاف وهو في القاف ادخل أي أن القاف تدغم في الكاف والكاف تدغم في القاف نحو خلق كل شيء لقصورا نحو كذلك فمن يخلق كما لا يخلق ونحو لقصورا ونقدس لقالا فيدغم السوسي الكاف في القاف والقاف في الكاف بشرط ألا يكون الحرف الذي قبلهما ساكنا ولذلك قال وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبل أقبله إذا جاء الحرف الذي قبل القاف أو قبل الكاف ساكن فيجب الإظهار نحو وفوق كل ذي علم عليم ونحو وترطوك قائما فيجب الإظهار في هذا لأن قبل الكاف ساكن وقبل القاف ساكن هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين